بسم الله الرحمن الرحيم قاسيا تلك ايات الكتاب المبين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 انَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ آذَانَهُمْ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوادفين كنا لهم في الأرض ونوريا في وَهَامَانَ وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فِي الرَّعُونَ وَهَامَنَ وَجُنُودُهُم كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ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 وقالت لاختي قصي فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون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 فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكبر اذ كرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ شيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر الذي فَرَضَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالُوا رَبَّنَا بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فِي في المدينة خائفا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي وَعَدُورٌ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْرِ أَبِي الْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ جبارا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أن تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملايا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفٌ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَا بِنَ جِني مِنَ القَوْمِ وَادِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآمِدُونَ قَالُوا عَسَى رَبِّي أَن أمد يني سوا السبيل، ولما عرَد ما أمد ينا وجد عليه أمة من ويسقون ووجد من دونه من تذودان قال ما خطبكما قال تالا نسكي حتى يسقون ذَرِ رَجُلَيْنِ عَاؤُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَلاهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الَّذِي فَقَالَ رَبِّ إِن أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقى فلما جاءه وقص. عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبتست جِيرُقُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَارَ الْقَوِيُّ آمِين قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ آ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 قال ذلك بيني وبينك ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُصُ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 لكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى أَنْ يا مُوسَى إِنِّي أَنَى اللَّهُ رَبُّ العالمين وَأَنْ أَكِع صَق فَلَمَّا رَأَهتَتَُّكَ أَن النَّهَا جَُّ وََّ مُدَ بِرَ وَلَم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ قال سناشد وعدك بأخيك وناجعل لك ما سولقانا فلا يصلون إليك ما بآياتنا وَمَن تَبَعَكُمُ الغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَكُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تقول له عاقبة الدار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 فاجعل فجعل لي صرحا فجعل لي لعلي اطلع الى اله موسى و انني لا من الكاذبين واستكبره وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا شأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين اتلو عليهم اياتنا ولكننا مرسلين وما كنت بجانب فور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتذر قوم ولكن بك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 بنا له لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء مولحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قبل قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْ ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنْ من قبله مسلمين، أولئك يأتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات. أَتََمِ ومما رزقناهم ينفقون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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمك إن حَرَمًا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا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 ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيتُم مِنْ من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول رب بَنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أغْوَيْنَا أغْوَانَهُمْ كَمَا رَوَيْنَا تَبَعَ رَأَيْنَا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 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبَّ ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عليكم الليل سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَامَ أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله وَقُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ويكونوا فيه ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كن 124. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلناها تو برهانكم فعلموا, فعلموا أن إن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ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 وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ثنا الله إليك، ولا تذغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلِيمٌ مِنَ الْعِلْمِ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 دنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ آتِيَ الصُّورَ نُمِدُّونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الذين تمنوا وكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يساء من عباده ويقدر لولا ايماننا الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك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 من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا فَيْئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّ أَعْلَمْ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ وليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد دونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له وإليه ترجعون